بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفرنانا ولشيخنا والمسلمين قال المولف رحمه الله تعالى إباب فروض الوضوء وصفته أو نوات جديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى, طهار... لأنه نوى طهارة شرعية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وسلم وبركة نبينا محمد وعلى أليه وصحابه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى او نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية ما زال المؤلف في الكلام عن مسائل النية احكام النية وسيذكر جملة من المساء التي تتعلق بأحكام النية فمن أحكام النية أنه إذا نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع حدثه إذا توضع المتوضى بنية أنه يجدد الوضوء لكن حقيقة الأمر أنه على حدث وهو ناسي لهذا الحدث فالحكم عند المؤلف ارتفع حدثه ارتفع حدثه هذا صحيح من المذهب وعليه الجمهور اختاره الموفق وغيره من علماء الحنابلة والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الدليل فقال لأنه نوى طهارة شرعية يعني فحصلت له يعني فحصلت له ولهم تعليل آخر وهو أن هذه النية نيته هذا العمل من ضرورتها ارتفاع الحدث لأن الفضل المترتب على هذا الوضوء لا يحصل إلا بذلك فاستدلوا بهذه الدليلين على هذه الصورة وقيل أنه في هذا في هذه المسألة لا يرتفع قيل أنه لا يرتفع لأنه نوى التجديد وهو محدث لأنه نوى التجديد وهو محدث ويعني أنا لم أجد رواية عن أحمد في هذا لم أجد رواية عن أحمد في هذا وإنما هو قول الحنابلة والظاهر أن المذهب هو الراجح والظاهر أن المذهب هو الراجح مع أنه ما لعلاقة الترجيح لكن أنا أقصد هو الراجح دليلا ومذهبا دليلا ومذهبا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله وفادنا المؤلف أن التجديد المسنون والتجديد الذي يكون بعد أداء العبادة بالوضوء الأول بمعنى لو توضأ ولم يصلي ثم أراد أن يجدد الوضوء فهذا ليس مشروعا عند الحنابلة فهذا ليس مشروعا عند الحنابلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد الوضوء إلا بعد صلاة لم يجدد الوضوء إلا بعد صلاة وأما تجدد الوضوء في الغسل والتيمن فليس له أصل مطلقا في الشرق ليس له أصل مطلقا في الشارع وقد يؤخذ هذا من كلام المؤلف لقولي هونوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء فكأنه قصر التجديد على الوضوء دون الغسل والتيمم نعم. وإن ومن علي جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزاء واجب كما مر في منوى من التجديد طيب. يقول وقال وإن ومن عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة ناسيا أجزاء عن واجب إذا اغتسل للجمعة ناسيا أنه عليه جنابة مثلا ناسيا الغسل الواجب فعند الحنابلة يكفيه هذا الغسل يكفيه هذا الغسل والدليل قال المؤلف كما مر في من نوى التجديد وقد صرح الحنابلة أن تلك المسألة أصل لهذه المسألة أن المسألة السابقة أصل بنيت عليه المسألة اللاحقة وتقدم معنا مرارا أن بعض المسائل قد تكون أصل لمسائل أخرى وهذا باب من الفقه مهم أن يعرف الإنسان أن هناك مسائل أصل لمسائل أخرى ومن هنا تكتسب أهمية إضافية بالنسبة للمسائل التي لا تعتبر أصول لمسائل أخرى فتحص التجديد المسنون التجديد المسنون اصل لهذه المساله فكان احنا بيقولون اذا صححنا تلك المساله فنصحح هذه المساله لانه في الصورتين هناك نيه سنه اغنت عن واجب هناك نيه سنه اغنت عن واجب هذا وجه الجمع بين الصورتينهم كما ترون حمل هذه المساله على تلك المساله وجعلها أصل لها حمل صحيح نعم وكذا عكسه أين نوى واجبا أجزاع المسنون إذا كان عليه جنابه وغسل جمعة ونا رفع الجنابه ونسي أن ينوي الجمعة فإن غسل الجنابه يجزئه عن غسل الجمعة الدليل صحيح من باب أولى من باب أولى إذا كان المسنون يجزئ عن الواجب فالواجب سيجزئ عن المسنون من باب أولى وهذه المسألة أيضا أصلها تلك المسألة هذه المسألة اصلها تلك المسألة نعم وان نواهما حصل وان نواهما حصل هذه عباره مهم مقصود المؤلف أنه إذا نواهما حصل له ثواب العملين حصل له ثواب العملين فهم من هذا أنه في الصورتين السابقتين لا ثواب له في الصورتين السابقتين لا ثواب له وانما اجزاء وانما اجزاء فاذا اغتسل للجمعه يجزئه عن الجنابة ولكن ليس له أجر غسل الجنابة وإذا فسر عن الجنابة يجزئه عن الجمعة ولكن ليس له أجر غسل الجمعة هذا إذا نسي هذا إذا نسي ولم ينوي طيب وسيؤكد المؤلف هذا المعنى يغتسل ثم كاملا معنى هذا أن الإجزاء السابق لا يعني سقوط الطلب الإجزاء السابق لا يعني سقوط الطلب فهو يجزئ ولكنه مطالب به على سبيل الاستحباب ولكنه مطالب به على سبيل الاستحباب فالإجزاء هنا لا يساوي سقوط الطلب التام عند الحنابلة وإنما فقط اقتصروا على القدر المجزئ نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوحا أو غسلا فنوا بطارة أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها عباقيها لأن الأحداث ستتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل إذا اجتمعت احداث متنوعة يقول المؤلف ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا ليس مراد المؤلف إذا اجتمعت أحداث توجب وضوء وغسل أنه لو رفع ما يوجب الغسل ارتفع للحدث والآخر و... إنما يقصد إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء تداخلت وإذا اجتمعت أحداث توجب الغسل تداخلت واضح وإن كان عبارة المؤلف يعني لكن لما كان الأمر واضح عندهم عبروا بهذا التأبير يقول فنوى بطهرته أحدها ارتفع سائرها القاعد عند الحنابلة أنه إذا اجتمعت على الإنسان عدة احداث ونوى حين رفع الحداث رفع أحد تلك الأحداث ونسي الباقي فإن الجميع يرتفع فإن الجميع يرتفع ولهم دليل وتعليل أما الدليل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ويغتسل مرة واحدة وجه السيد لهل أنه صلى الله عليه وسلم إذا جامع فسيمس الختان الختان وينزل وهذان موجبان للغسل أليس كذلك؟ فلو كان لكل موجب غسل لكان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين واضح؟ فلما اغتسل مرة واحدة علمنا أن الأحداث تتداخل وهذا هو الدليل الثاني الذي أشار إليه المؤلف لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل فلهم دليل وتعليل وقد يكون دليل التعليل هو نفس الدليل السابق لأن هذا التعليل أن الأحداث تتداخل هو بنفسه يحتاج إلى دليل لو قال قال وما الدليل أن الأحداث تتداخل فالجواب ماذا فالجواب الحديث إذن كيف جاز للمؤلف أن يعلل به جاز له أن يعلل به لأن التعليل إذا دلت عليه النصوص أمكن أن نستدل به ولو في, غير ولو في غير المنصوص أصبح هو بذاته يحمل دلالة يمكن الاعتماد عليها لأنه مبني على أصول شرعية أخرى لأنه مبني على أصول شرعية أخرى فكون الأحداث تتداخل له أكثر من دليل فمنه نجازل المؤلف أن يستدل به قال رحمه الله تعالى لا على أن لا يرتفع غيره فإنه أن لا يرتفع غيره فإنه, فإنه لا يرتفع إلا المنوي فقط فإنه لا يرتفع إلا المنوي فقط قالوا لأنه لو حكمنا بارتفاع الكل لصار عمله مخالف لنيته ولحصل له ما لم ينوه ولحصل له ما لم ينوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات طبعا هذا يعني قد يكون نظري يعني لن يقصد الإنسان إذا كان عليها أكثر من حدث فمن المستبعد أن يقصد رفع حدث معين ذاكرا واضح إلا لا لكن لو حصل فإن باقي الأحداث تحتاج إلى طهارة أخرى لأنها لم ولا حقيقة ولا حكما بل أنها لم تنوى حقيقة لأنه نوى رفع حدث واحد وأخراج باقي الأحداث نعم. ويجب اللتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به طيب المسألة السافقة تندرج مسألة تداخل الأحداث تندرج سحت قاعدة ذكر الشيخ بالرجب رحمه الله يقول الشيخ إذا اجتمعت يقول الشيخ بالرجب إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما محولة على وجه القضاء ولا على فريق التبعية للأخرى في الوقت داخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد والشيخ الآن جعل هذا التداخل قاعدة جعل هذا التداخل قاعدة والسبب أنه جعله قاعدة ما تقدم أن هناك عدد من النصوص تدل على صحة هذه القاعدة يعني. ثبت أنها قاعدة يمكن أن يستدل ويستأنس بها يقول ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبة الطهارة وهو التسمية فلو فعل إلى آخره يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة والتعليل واضح أن النية شرط للطهارة فيجب أن تكون تبع له ولا تعتبر إلا به ولا تعتبر الطهارة إلا بها يعني بالنية ولا تعتبر إلا بها فلما كانت شرطا وجب أن تتقدم وقوله هو تسمية هذا لما تقدم معنا أن الحناب لا يرون التسمية واجبة نعم فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوج تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير يقول يجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة يجوز أن تتقدم النية على الطهارة بزمن يسير يعني لو تقدمت بزمن يسير وعزبت عن ذهنه فإن هذا لا يضر فإن هذا لا يضر لأن قاعدة الشرع أن تقدم النية على العبادات بزمن يسير لا يضر كما في الصيام كما في الصيام وقولهم كما في الصيام يشعر أن الصيام أمر يعني متقرب لا أقول مجمع عليه لكن أمر متقرب فيقاس على جواز تقدم النية في الصيام يقاس عليه سائر العبادات وهكذا كل عبادة تحتاج إلى نية وجميع عبادات تحتاج إلى نية يجوز أن تتقدم عليها بزمن يسير ولو عزبت النية عن الذهن وقد يكون من دلائل هذا الأمر كل قاعدة تدول على رفع المشقة لأن الإنسان قد يعني تعسب عن ذهنه النية لسهما في تقارب بين النية وأداء العبادة لكن يسترط كما قال المؤلف بزمن يسير لأن هذا الزمن اليسير لا يرفع حكم النية لأن هذا الزمن اليسير لا يرفع حكم النية يقول رحمه الله تعالى ولا يبطلها عمل يسير يعني لو عمل عمل بين النية والشروع في العبادة الطهارة هنا بين النية والشروع في الطهارة فإن هذا لا يضر فإن هذا فاصل يسير لا يضر, يضر. وفهما من كلام المؤلف أنه لو عمل عملا كثيرا ضر وبطلة النية ولزمه أن يستأنف ولزمه أن يستأنف فلو نوى أن يتوضى ثم عمل عملا طويلا ثم أراد أن يتوضأ فلا بد أن يستأنف النية يعني أن يجدد النية وكما قلت لكم كثير من أحكام النيات يعني قد تكون نظرية لأنه إذا فصل بين النية وبين الطهارة بفاصل طويل فإنه عادة إذا رجع وأراد الوضوء فإنه سينويا لا يستطيع أن لا يستطيع ألا ينوي لكن يستردون هذا الأمر لو أن الإنسان عمل أعمالا طويلة ثم مباشرة ذهب إلى الماء وتوظى فإنه لا يصح لابد أن يستأنث النية وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة تغسل يدينه في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية يسن أن ياتي بالنيه قبل المسنونات والتعليل أيضا ان شاء الله واضح وهو لكي يثاب على جميع اعمال طهره الواجب منها والمسنون الواجب منها والمسنون فالتعليل هنا فقط ليستكمل الثواب ليستكمل الثواب وقوله غسل اليدين في اول الوضوء ان وجد قبل واجب أي قبل تسميه يعني إذا غسل يديه قبل أن يسمي فهذه هي الصورة إذا غسل يديه قبل أن يسمي فيستحب له ويندب أن يأتي بالنية قبل أن يغسل يديه الغسل المسنون الذي يكون قبل الطهارة نعم ويسألوا استصحاب ذكرها أي تذكر النية لجميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية هذه النية هي النية الحقيقية فيسن للإنسان ولا يجب عليه أن يظل مستحذرا للنية طيلة الوضوء بأن تكون على ذهنه بشكل حقيقي لا حكمه بشكل حقيقي لا حكمه فاستصحاب النية بهذا الشكل سنة ومن المعلوم أن الإنسان قد يعني أثناء الوضوء يعزب عن ذهنه النية للوضوء أو حتى نية الاحتساب ولكن هذا لا يضره ولا يبطل الوضوء مدام بدأ بالوضوء بنية فالنية صحية لكن يستحب ويسن له أن يستحضر النية وتكون على ذهنه بأن يتعاهد نفسه باستحضار النية نعم ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية لأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة نعم فإن, نعم. فإن عزبت عن خاطره لم يغثر الآن المؤلف بيّن حكم الاستصحاب الحكمي وتعريفه فالاستصحاب الحكمي واجب لأنه يقول ويجب استصحاب حكمها وأما ما هو الاستصحاب الحكمي فيقول بأن لا ينوي قطعها فقط وهو قدر يسير فإذا الإنسان نوى أن يتوضى فإن النية هذه صحيحة ما لم ينوي قطعها سواء عزبت عن ذهنه أو بقيت في ذهنه لكن بقاءها في ذهنه سنة لكن بقاءها في ذهنه سنة أما أن تعزب عن ذهنهم من دون نية القطع فهذا لا يضر ولذلك يقول يجب استصحابها يعني الاستصحاب الحكمي بأن لا ينوي قطعها وهذا إن شاء الله كل مسلم يعمل به بأنه لا ينوي قطع النية أما إن نوى قطع النية بمعنى نوى أن يتوضى ثم نوى أن لا يتوضى إن شغل إن شغل فأجل الوضوء قطع نيته فإذا أراد أن يتوضى فيحتاج إلى استئناف فيحتاج إلى استئناف هذا التقرير فقهي هو أصلا إذا أراد أن يستأنف سينوي وإن شك في النية في أثناء طهرته استأنفها إذا شك في النية في أثناء طهرته استأنفها إذا كان الإنسان توضى ثم في أثناء الوضوء شك هل نوى أن يتوضى أو لا في أول الوضوء فالواجب عليه عند الحنابلة أن يبدأ من جديد والسبب أنه إذا شك في النية فالأصل عدمها فالأصل عدمها فإذا شك فيها فلابد أن يأتي بها ويستأنف الوضوء لأن الأصل عدمها وكما قلت مرارا تكرارا هذه الفروع تقديرية يعني بعضها يصعب الوقوع أصلا يصعب الوقوع اصلا لكن مثلا لو كان انسان على سبيل المثال معتادا يتوضأ في ساعة معينة وتوضأ فلما يعني انتصف في الوضوء وجد أنه لم ينوي أثناء في البداية أنه سيتوضأ فحينئذ عليه أن يستأنف وحتى هذه الصورة قد لا تقع لكن أنا أريد تقريب يعني مقصود الحنابلة نعم إلا يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه أخذنا من هذا أن الحنابل رأيهم في الوساوس أنه لا يلتفت لها ومعنى أنه لا يلتفت لها أنه لا أثر لها في الأحكام لا أثر لها في الأحكام مطلقا فلا توجب عادة ولا استئناف ولا تجديد ولا إعادة غسل عضو معين ولا توجب أي شيء إذا كان سبب هو الوسواس ولهذا الموسوس يفتى بعدم الإعادة مطلقا يفتى بعدم الإعادة مطلقا لماذا؟ لأن القاعدة أنه لا يلتفت لها لا يلتفت لها وهذه قاعدة مفيدة نعم ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكهم ولا شكهم بعده لا يضر إبطالها بعد فراغه يعني إذا توضأ الإنسان بنية صحيحة لما انتهى من الوضوء نوى أن يبطل النية لما انتهى من الوضوء نواء يبطل النية هذه نية إبطال النية لا أثر لها نية إبطال النية لا أثر لها إذا كانت بعد العمل لماذا التعليل متبادر أن العمل تم صحيحا ولا يوجد موجب شرعي لإبطالها ولا يوجد موجب شرعي لإبطالها الأعمال في الشرع لا تبطل إلا بموجب شرعي ونية قطع النية ليست من الموجبات الشرعية إذا كانت متى بعد العمل أما نية قابل العمل فهي مؤثرة كما تقدم ولا شكه بعده إذا انتهى من الوضوع وشك هل توضى أو لا فأن هذا الشك لا قيمة له ولا يلتفت إليه ولا يؤثر في العبادة للقاعدة العظيمة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فهو الآن انتهى من الوضوع ولما انتهى من الوضوء قد انتهى وهو يرى ان وضوءه صحيح ثم طرأ عليه شك في شيء من اشياء الوضوء لا يستند على حقيقة ملموسة فهذا الشك لا قيمة له مطلقا لانه شك في مقابل اليقين السابق وهو صحة الطهارة نعم وصفة الوضوء وصفة الوضوء الكامل اكبيته أي اينا ثم يسمى وتقدم طيب صفه الوضوء الكامل الوضوء الكامل المقصود به عند الفقهاء المشمل على الواجبات والمستحبات فلا يكون كاملا اصطلاحا إذا اقتصر فيه على الواجبات وانما يكون مجزا انما يكون مجزا اما الوضوء الكامل فهو الذي شمل على الواجبات والمستحبات طيب إذا اجتمل على الواجبات وبعض المستحبات أنا ما رأيت لهم كامل بس أنا أسألكم يعني ما رأيت لهم كامل ما رأيت لهم كلام يعني و... و... عباراتكم ترى بمعنى واحد إلا ال... ال... ال... ال... هو ليس مجزئا يعني لا يعتبر مجزئ لأنه أتى ببعض السنان لكنه يعتبر يعني له من الاجر بقدر ما اتى به او نقول كامل كمالا جزئيا او يعني هو هذا هو المعنى انه يكون له بعض الصفة بعض الصفه بعض الصفات ويقول اي كيفيته مهما جاءت في كلام العلماء كلمه صفه فالمقصود بها كيفيه اذا جاءت كلمه صفه فالمقصود بها الكيفية في الصلاة وفي الحج في الصيام وفي الوضوء في أي مكان نعم. ثم قال أن ينوي تقدم معنا أن النية في الوضوء تحصل بأمرين ما هما نعم. رفع الحدث أحسد أو طهر لما لا يباحل بها فهذه هي النية المقصودة هنا وتقدم قال ثم يسمي وتقدم معنا أنه عند الحنابل تسمية واجبة وهي أن يقول بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها فلابد منها نعم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما نعم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما تقدم معنا أنه يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن الطهارة ولو تيقن الطهارة وهذا الغسل سنة والدليل على أنه سنة أنه لم يذكر في الآية أنه لم يذكر في الآية فهو سنة وتقدم الكلام عليه في باب السنن نعم فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله نعم يكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في أوله بمعنى إذا قام من النوم فإنه إذا أراد أن يدخل يده في الإناء يرسلهم ثلاثا ثم إذا انتهى يرسلهم ثلاثا سنة الوضوء سنة الوضوء دليل حنابلة قالوا التكرار سببه أن كل واحد منهما عبادة مستقلة أن كل واحد من هذين الغسلين عبادة مستقلة وإذا كانت عبادة مستقلة فإنها لا تتداخل فإنها لا تتداخل وقيل بل تتداخل ويكفي الواجب عن السنة فإذا قام منهم وأراد أن يدخل يديه في الإناء ليتوضى فيغسلهما ثلاثا وجوبا ويكفي عن السنة ودليل هؤلاء واضح ما هو دليلهم قاعدة التداخل, قاعدة التداخل بين الواجب والمسنون بل إن الحنابل أنفسهم جعلوا المسنون في التداخل يكفي عن الواجب فكيف لا يكفي الواجب عن المسنون طيب نستطيع هنا أن نقول يعني إن صح التعبيرنا أقول وتفقها قاعدة المذهب أنه يكفي نستطيع أن نقول قاعدة المذهب أنه يكفي لكثرة الأمثلة عندهم التي فيها تداخل التي تداخل فلماذا لا يحصل تداخل هنا قد يجيب بعض الحنابلة بأن يقول الفرق بين هذه المسألة وبين مسائل التداخل ما هو الفرق ايش لا عبادة ثانيا نغسل جمعة ونغسل جنابة الفرق كيف لا حتى هنا لرفع الحدث لكنه سنة قد يقال ها احسنت قد يقال انه تعبدي وإذا كان تعبديا كيف يدخل مع غيره قد يقال يعني يقال أنا ما رأيتهم عللوا بهذا لكن قد يقال نعم ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل نعم ثم يتمضمض يستنشق ثلاثا ثلاثا يعني أنه يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة من كف واحدة يعني أن الأفضل أن يكون هذا العمل من كف واحدة يجمع فيها المضمضة والاستنشاق وليس من كفين والدليل ما جاء في حديث عثمان وعبدالله بن زايد وغيره من الأحاديث التي أفادت هذا الأمر قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل أيما أعجب إليك المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منها على حدة قال بغرفة واحدة بظرفة واحدة نعم ويستنفر بيساره نعم ويستنفر بيساره لما تقدم معنى مرارا أن قاعدة الشرع وقاعدة المذهب استخدام اليد اليسرى لما فيه تطهير لما فيه تطهير واستخدام اليمنى لما عدى ذلك نعم ويغسل وجهه ثلاثا وحده من موابط ويغسل وجهه ثلاثا الدليل ما استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل وجهه ثلاثا ففي الأحاديث الصحيحة المتكاثرة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل وجهه ثلاثا وهذا لا شك ولا إشكال في مشروعيته وأنه سنة أي التثليث نعم وحده من منابت شعال رأس المعتادي غالبا نعم بدأ في بحد الوجه بدأ بحد الوجه يقول حده من منابت شعر الراس المعتادي غالبا حد الوجه من منابت الشعر المعتاد فلا عبرة بالأقرع ولا بالأجلح لا عبرة بمن ينزل شعره إلى جبهة ولا لمن يخرج أو يرجع شعره إلى منتصف الرأس واينما العبره بماذا بالمكان المعتاد فالاقرع والاجلح مثلا عليه أن يغسل من المكان المعتاد بغض النظر اين يكون شعره بغض النظر يكون شعره لانه في الحقيقة وجهه هذه حدوده وهو لم يكن يعني هو ليس معتادا او ليس طبيعيا ما يحصل معه وهذا اعتبار بي حال غالب الناس باعتبار بحال غالب الناس وهنا لم نعتبر كل واحد بنفسه ما قلنا بحسبه كل واحد بحسبه وإنما حد الوجه في اللغة معروف هذا حد الوجه في اللغة أنه من منابة الشعر المعتاهد ولهذا لا نرجع بل أنا لا أذكر أنه في قول مثلا أنه الإنسان يغسل من منابة شعر الرأس مهما كان واضح؟ نازل أو, خ... أو... أو طالع هذا لم يقل به أحد لماذا؟ لأنه قد يرجع الشعر إلى منتصف الرأس بما يقطع معه أن هذا رأس وليس وجه وليس وجها واضح ولا لا. وهذا أكبر دليل على أن المعتبر هو المعتاد نعم إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا طيب إلى من حذر من اللحيين اللحيان عضمان أسفل الوجه أسفل الوجه. ينتهيان بالذق الذي هو مجمع اللحين الذي هو مجمع اللحين فحد الوجه من الاسفل هو هذين العظمان هذين العظمان إلا لان يلتقيان بالذق فما تحته لا يجب أن يغسل فبينا لنا المؤلف الحد طولا وعرضا فبين لنا الحد طولا فبينا لنا الحد طولا نعم مع ما اساله السلام يلحيه مع ما استرسل من اللحية الصحيح من مذهب الحنابلة أن ما استرسل من اللحية طولا وعرضا يجب أن يوصل ظاهره ما استرسل من اللحية طولا وعرضا وإن خرج عن مسامة البشرة هذا هو المشهور عن أحمد وولئ عليه كثير من أصحابه ودليله ماضح أنه تحصل به المواجهة والوجه عندهم ما تحصل به المواجهة وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب غسل ما خرج عن مسامنة البشرة طولا وعرضا لأن هذا خارج محل الفرض فالفرض غسل الوجه وقد صحح هذا الرواية جماعة منهم الشيخ بن رجب والموفق وغيرهم لكن المذهب المصطل عليه وجوب غسل مساء من, من اللحياء نعم ومن الأذن إلى الأذن أرضا نعم لأن ذلك تحصل به المواجهة والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين الإذار والأذن من من الأذن إلى الأذن عرضا المذهب أنه بالعرض يجب أن يشمل الغسل ما بين الأذنين والأذنان غير داخلين في الغسل كما صرح المؤلف هنا فقال أن ذلك تحصل به المواجهة والأذنان ليس من الوجه فالمذهب أن الأذنين ليس من الوجه وإنما يجب عليه أن يغسل ما بينهما فقط وأما الأذن فلا يجب أن تغسل وستدل على هذا أنه لم ينقل عن أحد ممن يعتد به وجوب غسل الأذن مع الوجه لم ينقل عن أحد يعتد به أو جباس الأذن مع الوجه طيب وقد يقال أن هذا الحكم بنفسه يقوي أثار الأذنان من الرأس مع ضعفه لكن إذا كانوا أجمع أن الأذنين لا يوصلان مع الوجه هذا يقوي أنهما مع الرأس لأن الظاهر أنه لا يوجد في الرأس شيء يخرج عن الغسل أو ها المسح ما لا يوجد في الرأس شيء يخرج عن الغسل أو المسح الرأس يعني لا أقصد بالرأس ما يقصد به الفقهاء الرأس يقصدون فيه ما عليه الشعر لكن أقصد كل الرأس يعني رأس الإنسان الذي فيه وجهه وشعره لا إما أن يكون ملصولا أو إيش ممسوحا فإذا جمعوا على أن الأذنين لا يوصلان مع الوجه فهم من الرأس ولهذا أنا أقول أن الأذنين من الرأس أثر غوي حتى لو كان الاسناد فيه ضعف يقول ليس من الوجه الذي بين العذار والاذن العذار هو العظم الناتئ الذي امام سماخ الاذن هذا العظم الذي امام سماخ الاذن هو العذار فما بين العذار والاذن هو من الوجه ويجب ان يغسل ومين الوجه ويجب ان يغسل والعذار والعذار. من به بولة البياض الذي بين الأذن والعذار يجب أن يغسل صح ولا لا فالعذار من به بولة لأنه يقول ليس من الوجب بل البياض الذي بين العذار والأذن منه ولمه باضح بطريقة أخرى أسهل ما بين الأذنين يجب أن يغسل والعذار بين الأذنين واضح ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كإذار وعارض وأهدى بعين وشارب وأنفقة لأنها من الوجه نعم المؤلف قرر أنه يجب غسل ما في الوجه من شعر خفيف على المذهب يجب أن نرسل الجزء الذي فيه شعر خفيف يجب أن يغسل الشعر والبشرة يجب أن يغسل الشعر والبشرة وجوبا لماذا قالوا أن البشرة التي عليها شعر خفيف لا يغطيها تحصل بها المواجهة فيجب أن تغسل والشعر الذي فيها في محل الفرض فيشمله الوجوب فيشمله الوجوب وقد يكون هذا أيضا تحسيل حاصل لأنه إذا غسلت البشرة فستغسل الشعر لكنهم نصوا على وجوب غسل البشرة والشعر والشعر الذي يغطيها ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف عرفنا الآن تعليل الوجوب ما هو تعليل الوجوب تحصل به المواجهة تحصل به المواجهة يقول كعذار وعارض وأهدى عين وشارب وعنفقه لأنها من الوجه يعني أن هذا الأمر يشمل جميع أنواع الشعور لا يختص بشعر اللحية وإنما كل شعر في الوجه خفيف فهذا حكمه كل شعر في الوجه خفيف فهذا حكمه نعم. لا صدغ وتحذيف وهو الشعر خلنا نأخذين وحده وحده لا صدغ الصدغ هو الذي بين العين والإذن هذا الجزء هو الذي يسمى صدق بين العين والإذن لكن يحاذي أعلى الإذن يحاذي الجزء الأعلى من الأذن المؤلف يقول لا صدغ ظهر كلام صريح كلام المؤلف أن الصدق ليس من الوجو وإنما من الرأس وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد أن هذا من الرأس وليس من الوجو طيب ما هو دليل إمام أحمد دليل حنابلة نقول دليل حنابلة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وصدقه مسح رأسه وسط غائف هذا يعني النص واضح في أنه جعل هذا الجزء من الرأس تبع للرأس وليس تبع للوجه المؤلف الآن يريد أن يبين مواضع في الرأس هل هي تبع إيش؟ الوجه أو تبع الرأس هل هي تبع الوجه فتغسل أو تبع الرأس فتمسح طيب. يقول وتحذيف التحذيف هو الشعر الذي في طرفي الجبهة قد يكون هذا أسهل من كلام المؤلف التحذيف هو الشعر الذي في طرفي الجبهة والمؤلف يقول وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة طبعا المؤلف يعني عبارة ليست دقيقة كما بيّن كثير من العلماء وصواب العبارة أن يقول بين النزعة هو العذار بين النزعه وانتهاء العذاب هو يقول بعد انتهاء العذاب والنزعه وهذا يعني غير دقيق لكن التحديف اسهل تقول هو الشعر الذي ينبت في طرفي الجبهه في طرفي الجبهه نعم ثم قال لا صدغ وتحديف وهو الشعر بعد انتهاء العذاب فالصدغ والتحديف من الراس ولا من الوجه على المذهب من الرأس فيجب أن يمسح ولا يجب أن يغسل نعم وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة وللنزعتان وهما من حسر عنه شعر من الرأس متصاعدا من جانبي النزعتان النزعتان على الصحيح من المذهب من الرأس وليس من الوجه فيجب فيهما المزح لا الغسل وقيل هما من الوجه وهذا القول اختاره ناس كبار من الحنابلة مثل ابن عقيل والقاضي ابو يعلى لكن الصحيح من المذهب والمشهور عند الحنابلة انهما من الراس طيب وهما من حشر عنه شارم يضاش متصاعدا من جانبي فهم من الراس ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر لا يغسل داخل عينيه لا يسهن بل يكره غسل داخل العينين بل يكره غسل داخل العينين علمت لأمرين الأمر الأول أنه لم ينقذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أنه مضر أنه مضر وقد قيل أن ابن عمر ظلعان فقد بصره بسبب غسل داخل العينين فغسل داخل العينين حكمه أنه لا يسن بل يكره يقول ولو من نجاسة ولو أمن الضرر المؤلف أراد أن النجاسة التي تكون في العين معفوة عنها لو فرضنا أن في النجاسة عين فإنه لا يغسل داخل العين ويصلي وهي نجاسة معفون عنها على المذهب وهي نجاسة معفو عنها على المذهب وقوله ولو أمن الضرر أراد أن يشير إلى أن علة المنع ليست هي الضرر فقط وإنما عدم النقل وإنما عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أنه لا يستحب بل يكره غسل داخل العينين لامرين لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مضر وأن هذا الحكم لا يرتفع لو أمن الضرر وأنه لو كان فيهما نجاسة فهي معفون عنها في الشعر لا. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مهما استوصل منه ويخلل باطنه وتقدم طيب يقول ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف إذا كان الشعر ظاهرا إذا كان الشعر كثيفا فالواجب عند الحنابلة وهو الصحيح من المذهب غسل الظاهر منه غسل الظاهر منه يعني ولا يجب أن يغسل الباطن يعني ولا يجب أن يغسل باطن اللحية لأن الذي يحصل به المواجهة هو الظاهر هو الظاهر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه غسل ظاهر اللحية عدو سبحانك الله محمد اشتركوا في القناة